بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين آه. بعد أن تنقح أص أن الأرض أو قل غير المنقولات، كأنما الأصحاب فهموا من الأرض فادمعنا أوسع وأن المقصود الثوابت والأرض منها مثلا هذه للمسلمين وعلى الخصوص الأرض لا شك في ذلك الأرض بالذات بلا إشكال للمسلمين وا اتضح انه لا خمس فيها وانما الخمس فيما يقسم على المقاتلين عندئذين توجد فروع كثيره عن منها صاحب القروه رحمه الله في المقام ما اظن ما اظن اننا نتعرض لها جميعا لكن اهمها فروع ثلاثه اولا هل ان الاموال المنقوله خارج المعسكر ايضا تخمس ويوزع الباقي على المقاتلين اولى ثانيا لو كان القتال بغير إذن الإمام فهم هل تخمس الغنيمة ويقسم الباقي على المقاتلين اولى ثالثا ما حكم زمان الغيبة في زمان الغيبة الإمام ما موجود فما حكم الغنيمة التي تحصل في زمان الغيبة هذه أهم الفروع التي ذكرت في المقام وهناك فروع أخرى بعد أكثر فرعيتان من قبيل أنه ما هو حكم ما هو حكم السلب هل السلب يخمس والرواية التي تقول ان السلب للسالب هذه روايه سنيه وليست روايه شيعيه فما حكم السلب عندنا او مثلا ما هو حكم الجزيه الجزيه ايضا هل هي جزء من الغنيمه وتخمس وما شابه ذلك فروع كثيرة موجودة في العروة بس القدر المتيق كان نتعرض للفروع الثلاث الأولى والتي هي مهمات وأيضا نتعرض لها الفروع الثلاثة باختصار والسبب في أني أقول أننا نتعرض لها باختصار أن هذه الفروع الثلاثة بحدود ما يرجع إلى بحث الخمس اتضح حالها وإنما بقي الشيء المجهول فالنقطة أقرب إلى بحث الجهاد من بحث الخمس فبحدود ما يتعلق بحثها بالخمس نستطيع ان نقول انه كل ما يقسم على المقاتلين يخمس ثم يقسم على الاقل لاطلاق ادلته تخميس الغنيمه على الاقل هذا ادله الغنيمة الغنيمه مطلقه فكل ما يقسم على المقاتلين يخمس ثم يقسم اما ما لا يقسم على المقاتلين فلا يخلو امره من احد فردين اما للمسلمين وهذا ما قد فرغنا عنه في آخر يوم من أنه لا يقسم على الأقل للدليل الأخير الذي ذكرنا وهو أن الضرائب بحسب الارتكاز الأقلائي والمتشرعي تتعلق بالأموال الخاصة ولا تتعلق بالأموال العامة هذا على أقلها هذا الواجب الذي شرحناه في آخر يوم. هذا إذا كان ملكا للمسلمين كالأراضي أو ككل غير المنقولات نقول قلنا ذلك؟ وأما ما كان ملكا للامام كالمنقولات التي لم تحوه العسكر لو قلنا بانها للامام فعدم تعلق الخمس بها بطريق اوضح لانه مال الامام الخمس يدفع للإمام أما مال الإمام يتعلق بالخمس لا معنى له كل ما كان للمقاتلين ويقسم من المقاتلين حتما يدخل تحت إطلاقات أدلة الخمس الغني هذا بالمقدار الذي يكون مرتبطا ببحث الخمس النقطة التي تبقى مبهمة هي أنه خوب هل المنغولات غير ما حواه العسكر للإمام أو لا للمقاتلين هل الغنيمه ان لم يكن تكون الحرب بإذن الإمام للإمام أو للمقاتلين وهكذا يعني هل أن الحرب التي تكون في زمن الغيبة أيضا تعود غنائمها للإمام أو لا هذه النقطة هي التي تبقى مجهولة وهذه النقطة انسب وأقرب إلى بحث الجهاد من بحث الخمس ولكن رغم هذا رجحنا ان نبحث ولو مختصران باعتبار ان المكان الانسب اليه هو بحث الجهات هنا نبحث ولو مختصران هل فروع ثلاثه باعتبارها اهم الفروع الفرع الاول مساله المنقولات غير ما حواه العسكر المنغولات غير ما حول العسكر وردت تصريح بها في روايتين، بس أنا في ديني روايتان ما أدري إذا تفحصون شو غير هالروايتين موجودة أو لا بحدود ما أنا حصلت في مقدار ما طالعت روايتين تصرح بأنها ليست للمغتربين. إنما يكون للمقاتلين المنغولات التي حواها العسكر أما تلك فليست للمقاتلين طبعا الاحتمال الاخر المقابل لأن يكون للمقاتلين هو أنه للإمام أما أن المنغولات تكون للمسلمين مثل مثل الأرض الم... مثل الأرض هذا لا هذا ما محتمل فقهي أن المنقولات تكون للمسلمين كمسلمين من قبيل الأرض إنما هذا ورد في الأرض وقد ألحق من قبل اصحاب غير المنقولات هم بالأرض يقولون أنه المقصود بهذا كان نكتشف أن الأرض لا تقسم تكون للمسلمين أنها غير منقولة فالأشجار هم نفس الشيء مثلا أو او ابني نفس الشيء افرض اذا قلنا هكذا فالمنقولات الاحتمال المقابل للتقسيم ان تكون للامام هناك روايتان تقول ان التقسيم انما يرد ما حواه العسكر احداهما مرسلة حمات التي أشارنا إليها بها التصريح في المقطع الذي ورد في المقطع الذي ذكره صاحب الوسائل رحمه الله مكانه العمق أنا أنظركم باك اليوم وين مذكور في الكافي وين مذكور في التهذيب كل الرواية بتصياغ لكن سهل المقطع الذي يرجع إلى ما لم يحول العسكر. باب واحد وعشرين من كتاب الجهاد الحديث الثاني أنا ما جايبه. احنا قرأنا اظن في احد الايام السابقة وليس التعبير هكذا هاكذا وليس لمن قاتل شيء من الاراضيين ولا ما غلب عليه الا محتوى عليه الاسكر هذا كتاب الجهاد باب 41 الحديث الثاني انا كتاب الجهاد اليوم ما جايبه وياي بس قرأناه احنا افتكر في الايام السابقة والثانية رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما تغرب السهام على ما حول العسكر هذا هم نفس المصدر الحديث السابع الرواية الأولى سأل إلى أن يجيب الكتاب نشوفه في باب 41 الرواية الأولى عيبها الإرسال فالذي يعتمد على مراسل حمات خب هذا العيب ما مو موجود عنده اعتبار أن حماد أفوض من أصحاب الإجماع وما شابه والذي لا يعطي منه على مراس الحماد فهذه عيبها الإرسال الرواية الثانية رواية جميل به مشكلتان إحداهما أن الرواية نقلها الشيخ رحمه الله بسنده عن علي بن حسن بن فراج وإحنا عدنا في مناقشة قام باحثيها في كثير من ابحاثنا السابقة حول سند الشيخ الى علي بن حسن بن فضال لأن الشيخ سنده إلى كل روايات علي بن حسن بن فضال ليس بسند واحد إنما كل مجموعة بسند وهل أساند الموجوده للشيخ الى علي بن حسن بن فضال بعضها غير نقيه ولهذا يختلط علينا ما نقدر نميز أن هذا من أيها هذه فض مشكلة عامة أثرناها في وقت ما في أبقاتنا السابقة حول الروايات التي ينقلها الشيخ الطوسي رحمه الله عن علي بن حسن بن فضه هذه مشكلة 41 من كتاب الجهاد الحديث الثاني وعنه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى إلى هنا السنة التام عن بعض أصحابي هذا الإرسال بناءً على أن أن هذا الإرسال يضير يصبح هذا تصبح هذه الرواية صفة على القضية من ناحية الزمن أن أبي الحسن عليه السلام في حديث هو هذا في حديث يعني هذا الحديث المفصل الذي أينا ذاك اليوم لكم مكانه المشخص في الكافي وفي التهذيب الذي ذكروا بي كل الرواية قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليهم أولي ذلك قال وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل اسمة المال وقبل إخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شيء وليس لمن قاتل شيء من الأراضين ولا ما غلبوا عليه إلا محتوى عليه العسكر هذا أشارت هنا هذه رواية إذن باب 41 كما قلت والرواية الثانية هي الرواية السابعة من نفس الباب. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال مشكل اللي أشرت إلى في يكون هنا باعتبار أن هذه الرواية مروية بسند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن الدراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنما تضرب السهام أو تصرف السهام على ما حول العسكر أما ما لم يحول الأسكر يعني إذن فهولي الإمام هذه الرواية عيبها إضافة إلى مسألة سند الشيخ إلى علي محسن فضال جعفر بن محمد بن حكيم فإننا لم نرى توثيق لجعفر بن محمد بن حكيم إلا ورود في كامل الزيارات في الوقت الذي السيد الخوئي رحمه الله كان يفتي بأنه كل من ورد في أساند كامل الزيارات فهو الثقاء في ذاك الوقت كان يفتي بوثاقة جعفر بن محمد المحج ونحن لم نؤمن بهذا القاعد من اساسه هنا ما يمكن أن يقال على سبيل الإجمال الأذكرة مع حالة التفصيل إلى بحث الجهاد يمكن أن يقال في المقام أن الجهاد مع الكفار أو مع المشركين يمكن تقسيمه إلى فرضين إلى قسمين أحدهما أن يكون جهادا دفاعيا بحتا يعني أن المشركين أو الكفار هجموا بلادنا ونحن دفعناهم كان الهدف هو الدفاع لا أكثر من ذلك لم يكن الهدف فتح بلادهم وإنما كان الهدف هو الدفاع لا أكثر فبعد ان تم الدفاع وانكسر وانكسر وعفو ولي الامر او راى الامام انه خب الان خل نفتح بلادهم ففتح بلادهم هذه فرضيه الفرضيه الثانيه انه لا نحن قاتلهم ونحن فتحنا البلد ففي الفرضية الأولى قد يقول قائل أنه ما حواه العسكر هو الذي صار للمقاتلين لأن الحرب الأولية الأصلية هي كانت مع العسكر الذين إلا ان الحرب الدفاعية كانت الحرب الدفاعية تكسر العسكر وأما الحرب الثانية فهي حرب تولدت يعني أو رأى ولي الآمة بعد انتهاء الحرب الأولى أنه ما دام هؤلاء منكسرين فلم لا نهجم على بلادهم ونسيطر على بلادهم بسهولة من دون مقاومة لأنهم منكسرين مثلا منكسرين إذا كان انكسار عسكرين بالشكل اللي يؤدي إلى انكسار انكسار أصل حكومة الكافر مثلا فبحرب ثانية فتحوا البلاد من دون خيل ولا ركاق إن كان هكذا خب هذا أصبح كل ما في خارج العسكر للأمام لأنه صار من الأنفات ما أفعل الله على رسوله فما أوجهتم عليه بخير ولا هنا صار أنفات وصار الأمام أما حينما لا يكون الأمر كذلك حينما يكون تكون الحرب مع الحكومة حرب شاملة فستقول حرب ابتدائية من قبلنا أو لا حتى لو لم تكون ابتدائية حتى لو كان هم الهاجمون علينا لكن أدى هجومهم إلى حرب شاملة مو قصة انه فقط دفاع بحيث لو لو تراجعوا انتهت هذه الحرب لا موج أفرض أن الهجوم كان منهم لكن هذا الهجوم أدى إلى, إلى الحرب الكاملة بيننا وبينه. ففي هذا الفار نتمسك بالعمومات والإطلاق أو الإطلاقات لتعلق القمص وللتقسيم المتيقن خروجه من من العمومات أو الإطلاقات هي الأراضي أو قل كل غير المنقول لكن المنقول كله سوف المنقول سواء في العسكر في في البلد خارج العسكر المنقول كله سوف ينقل الى الامام هذا خلا شك Antán كل سوف ينقل الى الامام سواء في العسكر او في خارج العسكر كله يعتبر غنيمة وسوف ينغل إلى الإمام هذا المقدر خب لا شك فيه يبقى أنه هل أن الإمام يخمس ويقسم الباقي على المقاتلين أو خب هنا نتمسك بإطلاق الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خموسه وللرسول هذا كل يعني لولا خروج الأراضيين بالتخصيص لعلنا كنا نقول حتى الأراغون قل لا ساء الأراغون بأي دليل خرج وعلموا أن ما غلمتهم فأن الله خمسه فأن الله خمسه باقي الأربعة أخمس لما؟ فطبعا المقاتلين هذا الذي يخمس الباقي يعضى للمقاتلين وإلا لو كان كل للإمام بعد أن الله خمسه ما معنى. كل الإمام هو، الباقي يعطى للمقتدى. هذا عملاً بالإطلاق الايه المباركة. ستكون النتيجة هذه أنه حتى ما لم يحضر العسكر يقسم. كذلك صحيحه ربعي وصحيحه معاوية بن وهب. هم نفس الشيء. صحيحه ربعي. واحد من قسمة الخمس الحديث الثالث عن أحمد بن محمد عن الحسين بن السعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المغنم خو المغنم خو لا شك كان يؤتى إلى رسول الله لم يكن خصوص ما عسكر خو المنقولات يدور أمرها بين أن تقسم أو لا تقسم لكن يؤتى بها المنقولات كلها يؤتى بها إلى رسول الله يقول إذا أتاه المغنم أخذ صفله وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه آه. يشمل بإطلاقه ما لم يحوه العسكر والثانية صحيحة معاية ابن وهب الباب الأول من الأمثال الحديث الثالث وعنه عن أبيه عن ابن محبوب عن معاية ابن وهب قال قلت لأهل الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم هم نفسش يقول يصيبنا غنائم يصيبون كل حت حتى ما ليس في العسكر هي غنائم عليها وتؤخذ إنما الكلام أنها المن تعطى للإمام أو للمقاتلين لا لكن تؤخذ غنائم غنائم لا بيشكل فيصيبنا غنائم كيف يقسم؟ قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم هنا نكاتب ثلاثة أخماس ما أضي أظن ذلك اليوم أشرنا فيما أذكر إذا أنا ما مشتبه أشرنا إلى أن هذه ثلاثة أخماس نسخ كافي مختلفة ففي بعض نسخها وارد أربعة أخماس وفي بعض نسخها وارد ثلاثة أخماس وقد علق المعلقون على كلمة ثلاثة اخماس منهم المجلس رحمه الله معلق في مراه العقول وغيره انه هذا ايش ثلاثه اخماس ليش المفروض ان يكون اربعه اخماس قليل احتمال ان يكون تقيه بينما لا معنى للتقيه ان تشحت عند السنه و لحد ثلاثة ثلاثه اخماس على كل حال الظاهر ان النسخه الصحيحه هي نسخه اربعه اخماس يقال شيء صاير في اشتباه في نقل بعض الكتاب صايره ثلاثه اخماس المفروض ان يقال اربعه اخماس وقسم بينهم اربعه اخماس هذا مطلق مطلق يشمل كل المنقولات هذا ما يمكن ان يقال في المقام وتمام الحديث في بحث الجهات المسألة الثانية التي نشير إليها إشارة وبتفصيل والسبب في الإجمال ما قلنا من ان, المسألة أن هذه المسألة أيضا هي أشبه بمسائل الجهاد من الخمس لأن المقدار الراجع إلى الخمس تبين من بحثنا الذي مضى المسألة الثانية أنه إذا كان بغير إذن الإمام فهل كله للإمام يعتبر أنفال وكله للإمام أو لا أيضا المنغولات منه للمقاتلين وخمسها للإمام هذه المسألة الثانية الأصل في ذلك الأصل الأول في ذلك هي صحيحة معاوية بن وهب نفسها الصحيحة اللي الآن قرأناها صحيحة معاوية بن وهب اللي الآن قرأناها أبي عن ابن عن معالية بن رهاب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية الامام الإمام فيسيبون غنائم كيف يقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها أو أخرج منها الخمس لله وللرسيل وقسم بينهم ثلاثة أخمص أو أربعة أخمص وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحد يستفاد الحكم من قوله مع أمير أمرهم الإمام مع أمير أمره الإمام عليهم إذن هذا يعني أن الحرب يجب أن تكون بإذن الإمام حتى يقسم تقسم الغنائم على المقاتلين تخمس وتقسم الباقع على المقاتلين بشرط أن يكون مع أمير أمره الإمام يعني بإذن الإمام خب الإيراد الأولي الذي أورد على الاستدلال بهذه الرواية هو أنه المقابلة في الروايات صار بين حالتين الحالة الأولى حالة بل حالة المقاتلة ومع أمير أمره الإمام الحالة الثانية حالة عدم المقاتلة وأنه هم استسلموا من دون مقاتلة بس شافوا أنه راح يصير قتاب كذا استسلموا هاي الحالة الثانية يقول وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين فلا كان كل ما غنموا للإمام يدعلي حيث أحد فالذي يكون للإمام هذا فيما إذا كان بغير قتال فطبع بغير قتال هذا فما أوجهتم يش يدخل في الآية الكريمة فما أوجهتم عليه بخير ولا ركاب أفا الله على بس طبيعي أنه للإمام أما إذا قاتلوا ومن دون امير ان امره الامام او من دون ابن الامام هم هذا للامام لا من هذا اول اشكال يورد على هذا الاشكال بهذا المقدار اجابوا عليه بسهولة قالوا نحن لا نريد ان نستفيد الحكم من ذيل الرواية حيث قال يعني لا نريد أن نستفيد الحكم من قوله وإن لم يكن قاتل على المشركين كان كل ما غنم لبنه ومن هذا من استفيد طبعا لو أردنا أن نستفيد من ذيل الرواية خب يرد هذا الإشبار وهو أن ذيل الرواية فرض عدم المقاتلة وأنه أنهم استسلموا من دون قتال ما أوجدهم عليهم بخيم ولا ركال لكن مو مو هذا محل استدلالنا انما محل استدلال قوله ان باثوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منهم صار حتى مع امير امره الامام عليهم اذا معنى انه إن لم يكن مع امير امره الامام عليهم لا كل الامام معنى هذا لم يخرج من الخمسة كل الإمام إن قاتلوا مع أمير أم مره الإمام عليهم أخرج من الخمسة خبرة ما لم يكن مع إمام مع أمير أو لم يكن بإذن الإمام عند إذن شنو كل يصير لهم بلا خمس يجي هذا ما محتمل يعني هه الدور بعد يصير أفضل لهم ما دام لم يكن بأمر الإمام كل يصير لهم هذا هو محتمل إنما الشيء المحتمل هو أنه كل راح يكون للإمام ما دام لم يكن بأمر الإمام أو لم يكن بإره الإمام كل راح يكون للامام أهلاً معناه هذا الجواب الجواب عندئذ هذا الجواب يرد عليه إشكال أو أورد عليه إشكال وهو أن هذا القيد هل أنتم تتمسكون بمف بمفهوم الوصف أو تتمسكون بمفهوم الشرط العبارة هالشكلة العبارة تقول إن قاتلوا عليها مع أميرا أن نره الإمام عليهم اخرجه منكم تتمسكون بمفهوم الوصف خلي عشقي هذا وصف ان قاتلوا عليها مع امير امره الامارات وصف أيضا ان كنتم تتمسكون بمفهوم الوصف فقد قال الشئ في عين الشئ أن ان زوال الواسع يوجب زوال شخص الحكم ولا يوجب زوال سن الحكم هالشكل قال في اكرم العالم العادل هذا العداله اذا انتفعت ينتفي شخص هذا الحكم ومن المحتمل وجود حكم اخر على العالم غير العادل والذي هو مقال لكنه يصلي صلاه الليل مثلا هم قد يجب اكرام بنوكه صلاه صلاه ليل وليس بنوكه العداله انه على شكل مع امير امره الامام هنا خب اللي لم يكن مع امير امره الامام هذا التخميس الموجود في هالروايه انتهى بمعنى انتهاء شخص الفك، اما انه ما كنت فتحكم اخر بالتخميس منه لا يدل على انتهاء سنف الحكم هذا ان كان المدرك والمصدر للاستفاده مفهوم الوصف وان كان المدرك والمصدر فالنكت للاستفاده مفهوم الشرط بان تقولوا ان قوله ان قاتلوا عليها هذا آذي ان ادت شرط هذا الشرط ان به شرطان في وقت واحد ان قاتلوا عليها هذا شرط مع امير الامير والامام هذا شرط ثاني يعني شرطان معانش اشتربه وجود الامرين معا فاي منها اذا انتفى انتفى الكوكس وهو التخميس فلو قاتلوا عليها لا مع أميرا أمره الإمام أحد الشيطين انتفى فينتفي الخمس إن كان هذا هو المقفل عند إذن هذا أولا يتوقف على على الإيمان بمفهوم الشعب إن لم نؤمن بمفهوم الشعب خب هذا يبدو ثانيا لو آمننا بمفهوم الشرط هنا هنا شرطان متقابلان في الروايه لم ناخذ بالشرط الأول فاخذ بالشرط الثاني هنا شرطان متقابلان الشرط الأول هذا إن قاتلوا عليها مع أمين أمره الإمام عليهم أخذ من الله والرسول الشرط الثاني الشرط الثاني قوله وإن لم يكونوا هذا مشرط وان لم يكونوا قاتلو كان كل ما غنمول الامام فلنشرحون بمفهوم الشرط الاول والجنون ان لم يكن مع امير انمره الامام فكلول الامام ليس فيهم فاخذ بشر بمفهوم الشرط الثاني ان لم يكونوا قاتلو عليه المشركين كان كل ما غنمول الامام مفهومه انه إن قاتلو عليه المشركين توزع عليهم ليس كله لذلك سواء, سواء مع أمير أو بلا أمير كما أنه هناك تأخذ مفهوم هنا أخذ مفهوم المفهومان يتعارضان يتعارضان فيما إذا قاتلوا بلا أمير فيما إذا قاتلوا بلا أمير أمره الإمام مفهوم الشرط الأول يدل على أنه لا خمسة فيه وكلون الامام مفهوم الشرط الثاني يدل على أنه لا فيه خمس والباقي للمقاتلين فالشرطان متعارضان وكلوهم واقعان في جملة واحدة ننتهي إلى الإجمال ولا نستطيع أن نستفيد شيئا هذا وجه الإشكال فيها الرواية إن كان محل الاستدلال المفهوم الواسط هم مفهوم الوصف لم نؤمن بيجعل علم الوصف وإن كان محل الإشكال مفهوم الشاق وافترضنا أننا آمنا بمفهوم الشاق فالشيطان هنا متقابلان متعارضان في كلام واحد يؤدي إلى إجمال هذا بعد فعلا الوقت ظاهر منتهي من يقدر ندخل في البحث عن, عن الجواب هذا ما نؤجله إلى غد إن شاء الله